قال سامي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عصما اليوم من أمر الله إلا ما الرحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.